طَيَّرْنَا بِكُمْ لَا إِلَّا مَن تَهَوَّلَ نَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِن ذُكِّرْتُم بَل أنتم قوم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 إِن يُرِدْ رَبُّكَ أَحْمَنًا بِضُرٍّ لَّا تُغْنِي عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونْ قِيلَ ادْخُلِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ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 وَإذا قلَ لَهُ مُتَّقُماَا بَيْنَ أيذكُم وَماَا خَنْفَكُمْ عََّكُ تُرْرحمون وَنَا تَأتهِم مِن آيَةٍ مِنْ آيات رَبِّهِمْ إِللاا كانوا عَهَا معْضين وَإذا قلَ لَهُ أَون 121-انفقوا مما رزقكم الله قال الذين, قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعم من لو يشاء الله أقعمه إن أنتم إلا فِي ضلال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 وأنه لكم عذو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون